بسم الله الرحمن الرحيم كم نتكلم عن أنفسنا كم نتكلم عن إنجازاتنا كم نتكلم عن دنيانا كم نتكلم عن أعمالنا كم نتكلم عن أطوالنا لكن قل والله ما نتكلم عن الله عز وجل قلل والله ما نعيش مع الله سبحانه وتعالى قل ما نتذوق الإيمان الذي تذوقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الكل يغدو إلى الله فمعتق نفسه أو موبقها فمن زحزح عن النار وأدنى إلى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كم يتذكر الإنسان عيشته في هذه الدنيا ما هي إلا أيام وساعات وشهور ودقائق ثم ينتهي العمر ثم ينتهي الأمر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معاشر الأحبة ليس من أحد أحق بالثناء إلا الله تبارك وتعالى كم تشتاق النفوس أن تعيش مع الله كم ترتاح القلوب أن تتذوق كلام الله عز وجل؟ كم تحتاج هذه القلوب أن تسكن إلى الله تبارك وتعالى؟ أريدك أن تتأمل كيف أنت مع الله؟ أريد قلبك الطاهر أن يتلذذ بكلام الله عز وجل؟ أريد من نفسك أن تعيش مع الله تبارك وتعالى وجاء حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نشره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزوال عن القلب الكثيب قثامه نعم يا غالي الله عز وجل الله تبارك وتعالى ثناؤنا عليه تمجيدنا له إجلالنا له لهجنا بذكره تسبيحه تهليله لا إله إلا هو سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليس من حديث أجمل ولا ألذ إلا عن الله تبارك وتعالى ليس من حديث أجمل إلا أن تتكلم عن ربك تبارك وتعالى عن العزيز الحكيم عن الكريم عن الجليل عن الرحمن عن الرحيم تذكر يا غالي كم من نعمة لله عز وجل من بها عليك قل ما شكرته عليها تذكر يا غالي كم من خير أعطاك كم من شر صرف كم من نعمة أعطى كم من خير أغدق به كم من فضل تفضل به جل جلاله ولكن أين الشكر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 أوحشتني خلواتي بك عن كل أنيش ودعاني الود والحب إلى المعنى النفيسي فبدى لي أن مهر القرب أنفاس النفوس فكتبت العهد للحب على أغلى طروسي مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استثر مع الله في الروح فوق السماء مع الله في الجسم لما عثر ينادي ينادي هيا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمار مع الله في يقظة في البكور مع الله في النوم بعد مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السحر قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح